بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله على آله وصحبه وهلا وبعد قال المراد رحمه الله تعالى كما هو الحرف السادس والعشرون من أحره المعاني الثلاثية قال يعلم أن كما عند التحقيق كلمتان وهما كاف التشبيه أو التعليل وما ثم إنما, ثم إنما المتصل بالكاف قد تكون اسمانا قد تكون حرفا فإن كانت اسمان فلا قسمان الاول ان تكون موصوله الثاني ان تكون كره موصوله كقولك الذي عندك ما عندك اي كالذي عندك او كشيء عندك كشيء عندك كره موصوله وكالذي كالذي موصوله قال فهذا, فهذا المثال يحتمل الوجهين وإذا كانت حرفا فلها ثلاثه اقسام مصدريه وكاف كافه زائده فلا زائده ملغاة فالمصدرية قمت كما قمت اي كقيامك فالكاف في ذلك قال رأي المصدر المسابك ما وصلتها هذه الأولى والكاف فهذه الثانية كقول زيادة الأعلم وأعلم أنني وأبا حميد كمن شؤان والرجل الحليم أريد هجاءه وأخاف ربي وأعلم أنه عبد اللعيم وأعلم أنه عبد اللئيم يعني هذا بينه وبين ابو حميد اشكال وعداوه لكن يقول حالي وحاله كما النشواني كما نشوانه، والرجل الحليم يعني مثل السكران والرجل الحليم ما ياخذ السكران بهذا يعني يهذي حتى يتعب لا يبالاهيه قال اريد هو واخاف ربي قال لو هجوتي اصلا إنما يعني ماذا خوف الله سبحانه قل أعلم أنه عبد الله وهذا ماذا هذا بارك الله هيك. هذا بما يسمى يعني الذنب بما يشبه المدح قال أريد هجاءه أخاه ربي ما يعني هذه العباره يعني قد انزلت سوء الى الهاويه اصلا هذا يعني يعتبر ايش قالوا اعلم انه عبد الله ايوب هذا صريح قال قال الشهيد كمان نشوانه هذه كافه لان الكاف حرف جر وما كاف فما معنى كافه كفت حرف الجر عن عمل الجر هذا معنى كفة كفت حرف الجر عن عمل الجر قال وجعل وجعل بعضهم ما كافه قوله تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم وفي قوله اذكروه كما هداكم اي منجوز ذلك اذا ابن عطية وضعفه بعضهم وقال الأولى في الآثان ونحميها أن تكون ما مصدرية لأن فيه إقرار الكاف على ما استقر لها من عمل القر وقد منع أبو سعيد علي بن مسعود الفرخان صاحب المستوفى أن تكون الكاف مكفوها بماء ورد عليه بقوله كما النشوان والرجل الحليم قيل وهذا تفريع على ما على ان ماء المصدريه لا توصل بالجمله الاسميه أما اذا قلنا انها توصل بها فلا تكون ماء كاف بالمصدريه والكاف جارة للمصدر المنسبك من ماء وصلتها قال والزائده الملغاه قول الشاعر قال الشاعر هو عمرو بن مراق الهمداني قال وننصر مولانا ونعلم انه كما الناس مجروم عليه وجارموا شاعر الجاهليه وننصر مولانا يعني الامير علينا كبيرنا يعني على كل حال ظالم او مظلوم ننصر ننصر نقف معا قال ونعلم انه كما الناس مجروم عليه وجارموا كما الناس مقروم عليه وقارم يعني مقروم عليه معنى مظلوم وقارم معناه ظالم لكن الاولى لهم ماذا انهم كانوا لا ينصرونه هو هو ماذا وهو هو من ظالما وإنما من الاولى لهم ان ياخذوا على يديه وذلك نصره لكن شان الجاهليه شان الجاهليه وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وقارم هنا كما الناس هنا الكاف حر تشبيه وما زائدة والناس اسم مجرور بالكاف وما لم تكف الكاف هنا عن العمل قال بقر الناس أي كالناس وما زائده هذه أقسام كما وليس فيها شيء يعد حرفا واحدا بل هي مركبة في هذه الأقسام كلها وذكر صاحب رصف المباني من هو؟ أحمد بن عبد النور المالقي أن كما تكون تاره مركبة من كاف التشبيه ومع الموصولة والمصدرية فالكلام عليها هو الكلام على الكاف المهرد في بابها قال وتكون كما بسيطة وهي مقصدنا ولها ثلاثة مواضع تكون كما بسيطة ومعنى الحرف البسيط أنه غير المركب أنه سمع, سمع حرفا بكليته وبكامل حروفه قال أولا أن تكون بمعنى كيف تنصب ما بعدها كما تنصب كي كقولك اكرمتك كما تكرمني أي كي تكرمني قال الشاعر <تصفيق> قال الشاعر وطرفك طرفك و طرفك الشاعر انا الشخص الشاعر وطرفك طرفك اما فاحبسنه كما يحسب ان الهوى حيث تنظر ما معنى كما يحسب اي كي يحسب ان الهواء حيث تنظروا قال القائل عمر بن ابي ربيعه و بثينة بثينه ما هو في الديانه قال ورواية رسل باني فاصرف أنه ويروى لكي يحسب قال الثاني ان تكون بمعنى كان تقول شتمني كما أنا أبغضه أي كأني أبغضه ومنه قال الشاعر تهددني بجدك من بعيد كما أنا من خزاعة أو ثقيف يعني كأني من خزاعة أو ثقيف يعني تريد أن يعني تحتقر قبيلتي اللهم صان قال صاحب يعني ماذا راجع؟ قال من قول الشعر في الحاشية راجع رصنا بان صحة مئة ويروى لأحد بن عشل فدعني فدعني ويبغ فدعني ويبغيري وله مني فدعني ويبغيري وله مني فما أنا من خزاعة أو ثقيف فدعني ويبغيري هذا يعني كلمة زجر وتهديد لمن أشرف أن يقع في هلكة فتقول له ويبك يعني انتبه ارجع ارجع مما أن فيه ويبك قال الويب الويل لا الويب لا يطابق الويل الويل كلمة دعاء لمن وقع في هلكة وهو يستحقها ويل للمطففين طفف الكيل استحقوا أن الله يهلكهم هذا وين وكلمة ويح كلمة ترحم لمن وقع في هلكه وهو لا يشتحقها ويها عمار تقتله الفئة الباقية الثالثة ويب ويبك لمن أشرف زجر كلمة زجر لمن أشرف أن يقع في هلكه فتقول له ويبك أي زجر لا تمشي وراء هذا الأمر ويبك ويبك هذه ثلاث كلمات تبدأ بحرف الواو ولا يوجد كلمات تبدأ يعني بحرفين معتلين كلمة تبدأ بحرفين معتلين كلمة ثلاثية تبدأ بحرفين معتلين أصليين إلا خمس كلمات هذه ثلاث هذه ثلاث من تلك الخمس ويل وويح وويب ثلاث وهي تعتبر من نادر لأنه لم يلد اسم لفيه مقرون من الفاء والعين إلا في خمسة أسماء هذه ثلاثة منها قال الثالثة تكون بمعنى لعل تقول لا تضرب زيدا كما لا يضربك أي لعلهم ومنه قول الراجز لا تشتم الناس كما لا تشتم, لا تشتم لا تشتم الناس كما لا تشتم أي لعلك لا تشتم ولا احد من السن الناس يسلم هل يمكن قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا الله المستعان قال وهي في هذين الموضوعين الأخيرين غير عاملة لفظا وإن كانت في موضوع عامل من جهه المعنى انتهى ما ذكره ولم أرى حدا وذكر أنك ما تكون حرم بسيطا غير هذا الرجل غير المالقي قال وليس الامر كما ذكر ترجيح وكما في هذه الموضع الثلاثه امر من كافه تشبيه او كافه تعليل وما قوله لا تشتم الناس كما لا تشتموا هذا قال في رصف المباني وتشتم الناس والبيت لرؤبه قال واختلف النحويون في وجه النصب كما في قوله كما يحسب فقال أبو علي الفارسي الأصل كيما فحذفت أليا ونقل عن الكوفيين قال ابن مالك هذا تكلف لا دليل عليه ولا حاجة إليه وذهب إلى أنها الكاف المكفوه بما دخلها معنى التعليل هي كاف بمعنى ماء الزائدة دخلها معنى التعليل قال فنصبت لماذا نصبت؟ لشبهها بكي أي من حيث المعنى لان معنى كي التعليل والكاف تكون معناها التعليل في اشتبهها في المعنى فيحصل عنه الاتحاد في العمل لا لأن الاصل كي ما والله أعلم الله أعلم طيب هذا هو الحرف الثالث والعشرون من أحرف المعاني الثلاثية من أحرف المعاني الثلاثية وهذا بإذن الله نعاصر سألهم الله ونعصر مولانا ونعلم أنه